بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فنتخيل لو في مجموعة من الناس من غير مقدمات كده مجموعه من الناس عايزين يقطعوا الطريق يعني يوصلوا لاخره ففي واحد قال انا جاريج جري وواحد جاب عجله وركب عليها وواحد جاب عربيه وركبها وقام جاي واحد جايب صاروخ وركبه وانطلق في الطريق حد يسبق اللي ركب ده لا يمكن طبعا. اهو احنا الليلة عايزين نتكلم عن السروخ اللي لو ركبناه في الطريق الى الله مش ممكن اي حد يلحقنا ولا يسبقنا ابدا. عايزين نتكلم الليلة يا جماعة عن طلب العلم الشرعي. يا احنا هنفتي ولا ايه? ايه الموضوع الصعب الغريب ده? موضوع مهم جدا وخطير جدا. انا ليه اخترت الموضوع ده الليلة? لان المقاس اللي احنا عايشينها الوقت كلها اليقين اللي في صدري ان الحل بتاعها كلها مش اللي بيتعمل ده يا والله الحل بتاع المقاس دي كلها ان احنا نفسنا نبقى رجاله واكتر حاجه تخلينا نبقى رجاله طلب العلم عشان كده انا على يقين ان طلب العلم بالنسبة لنا قضيه نكون او لا نكون نكون مؤمنين او لا نكون نكون رجاله او لا نكون نكون قابلين على ان احنا نخدم دينا او لا نكون هنتكلم الليله يا جماعه عن اجابه السؤال اللي كتير اوي منكم بيسالوه نعمل ايه واحد يجي يقول الشهوات ماليه الدنيا نعمل ايه واحد تاني يقول الرسول بيتشتم في الدنمارك نعمل ايه واحد تاني يقول انا كل ما اجي تاني اضعف واقع واجي وضعف واقع اعمل ايه مش عايزين حلول سريعة. مش عايز حد امتى هنفضل عايزين حل في يوم او في اسبوع او حل سحري ينهي كل مسائل الامه ومشاكلنا القصة. عايزين الحل الحقيقي المتين للازمات اللي بتعيشها الامه وهي ان احنا يا جماعة فعلا نتبنى ونطلب علم هنتكلم الليله عن ايه انا عايز الاول كل واحد يعني كل واحد يركز معايا اول ليله قوي انا ما اعرفش درس الليله طويل ولا قصير انا ما ولكن انا فعلا في حاجة عايز اوصلها لكم ويعلم الله سبحانه وتعالى انا مستعد عشان الامر ده يوصل لكم ويتحقل فيكم جميعا انا ممكن ادفع من عمر قد ايه? ومن طقط ومن وقت ومن روحي ومن مالي ومن كل شيء. فانا عايزكم تركزوا معايا جدا في درس الليلة على قد ما تقدرها يا وان شاء الله هيبقى العناصر اللي احنا نتكلم عنها الليلة اول حاجة ربنا عرفنا خطورة العلم قد ايه? الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا خطورة العلم قد ايه? عشان العلم السلف بل الصحابة بل الانبياء عملوا ايه? لو انت طلبت علم وانت طلبت علم لو احنا طلبنا علم هيحصل عشان ايه? ثم بعد كده يعني بعد كل اللي احنا هنعرفه لو طلبت علم هتاخد ايه? وقت قد ايه? وهتطلع قد ايه? وهيبقى عندك قدرة على وصل الدينك قد ايه? بعد كل ده احنا بنطلبش علم. ليه? ربنا عرفنا خطوره العلم قد ايه? اول كلمة نزلت في القران ايه? ها؟ اقرب هي الاول ولا قوم الليل? اقرا هي الاول ونقوم فانظر اقرا طب يا رب ليه اول كلمه قبل كلام الدعوه وقبل كلام العباده كانت كلمه العلم يا جماعه لان لو اشتغلنا في الدعوه من غير اقرا من غير علم هيبقى الصنعه ضعيفه جدا وصامره هشه لو جيت تفتي للناس في الدين من غير علم هيحصل زي اللي بنشوفه الوقت عدش البنيح جاب شرع كامل والميكاش حلال و... وكل حاجة حلال في حلال عادش في حاجة حراء وخلاص في الدين. لو عمل لو جاهدنا من غير علم هنضح الناس بسكينة تلمى ونطلع نورهم في التلفزيون كده لهم هو ده الاسلام والله اكبر ونسوي سرط الاسلام في العالم كله. لو عملنا لو تعبدنا من غير علم هنعمل بدع كتير جدا في الدين. يبقى العلم هو صمام الامان لهذا الدين عشان كده اقرأ ليه? لان دي الخطوة اللي لو تمت صح كل الخطوات بعد كده هتم صح باذن الله سبحانه وتعالى عشان كده من الحاجات اللي لازم ننتبه لها جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان كل صلاة لما نروح نروح جري ولا نروح بالراحة? بالراحة. فما فاتكم خلاص. يعني ادركوا بعدها او صدوا بعدها. وما ادركتم فصلوا مع الجماعة. الا صلاة الجمعة. فاذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فايه? اسعوا طب يا مش معنا صلاة الجمعة اللي ساعي الصلاة الجمعة فيها خطبه جمعة وخطبة الجمعة دي علم مايفوتكش كلمة واحدة من كلام العلم فربنا قالك في خطبة الجمعة بالذات اسعى عشان ما فيش كلمة من العلم واحدة تفوتك عشان كده ربنا سمى العلم في القرآن ايه? جهاد فلولا نفر نفر. النفير ده كلام الجهات. لفظ الجهات في القرآن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذا ده? يعني انت سابق وانت بتطلب علم زي سابق المجاهد? بعض السلف قال ان اللي يموت في طلب العلم يبقى شهيد عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول يرفع الله. الذين امنوا منكم والذين اوتوا. العلم درجات كاينك انت كنت في مضروم واتخلعت لقيت نفسك فاكاة في الدور العشر ولا العشرين في بورك يا شوف قد ايه رؤيتك التاسعة العلم هيوسع افقك ويوسع مدركك يرفحهم فيها. فيها رب هيرفعهم في السواب هيرفعهم في القرض منه هيرفعهم في درجات الجنة هيرفعهم عند الناس هيرفحهم في الايمان واليقين هيرفعهم في القدرة على خدمة الدين ونصرة الدين هترتفع في كل شيء وده اللي احنا شفناه اربع خمس علماء بس هم اللي اقوموا الامة كلها في وضع الدنمار ليه? كلمة العلم لها ايمة في صدور الناس. لو انت لك علم وطلعت وقلت كلمة في مسجد هيبقى الكلام بتاعك له وقار وجلال في صدور الناس. انه لا ما عندكش علم. يبقى ايسا يا جماعة العلم هيفع ايمة الكلمة بتاعتك? زي ما شفنا العلماء بتوعنا اضارك الله فيهم كل واحد منه بعد سنة انت انا علم خمسة وبعد كده خرج بقى نبراس للعالم كله وللامة كلها. ربنا سبحانه وتعالى جاب ايه في القرآن حيرت العلماء. لففت عقول كثير من العلماء في قول الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح زي الكلاف بتاع الصيد ف وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ربنا بيتكلم عن حكم ان الكلب المعلم كلب الصيد لما يصطاد فريسة عادي حلال انك تأكل من الفريسة العلماء وقفوا عند كلمة تعلمونهن يا الكلب ده يبقى المفروض تُعلموناها. ازاي ربي يتعبر بدمير العاقل عن حاجة غير عقلة العلماء بعد كده قالوا ايه? قالوا لان الكلب ده غير كل الكلاب وكل الاجناس الكلب ده معلم عشان العلم الكلب عبر عن بدمير العقل. في القرآن عشان كده يا جماعة عايزين نعرف خطورة العلم قدي. ده دا ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا خطورة العلم قدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعرفنا خطورة العلم قدي نتخيل كده الرسول وصف العلم في الاحداث بتاعته من الاوصاف الغريبة جدا ان الرسول عليه السلام وصف العلم بالورث قال ايه? العلماء وعفة الانبياء العلم ورث الورث ده ايه? الورث ايه? ان الاب بيبقى يموت على ولاده. فبيشوف اغلى حاجة ممكن يتمحها ويسيبها لهم. الرسول بيحبنا اعلى حب في الحياة. عشان كده سب لنا اغلى حاجة في الحياة وهي العلم. طب الابن اللي يتحرم الورثة ده فايه هو طب اللي ما عندوش حلم مننا. اللي ما خدش حاجة من ورثة النبي عليه والسلام. ده اللي لما هدد ابنه يقول له احرمك بالمراس. طب اللي ما خدش حاجة من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لو جينا الوقت قلنا بالجدسة يا جماعة اغنى واحد في العالم مات والورث بتاعه في قصر عبدين بيتوزع الناس هتروح تقتل بعضها على هناك طيب ابو هريره عمل نفس الحركة في الناس راح في السوق وهم عدن يبقى يشتروا وقال لهم اتجلسونها هنا وميراث رسول الله يوزع في المسجد كله جيه على المسجد ما غير حلقات العلم رجل على ابو هريره قال لهم ما هو ده ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب مرس رسول الله بيتوسع في معايير إعداد التعاون تنايمين يا شباب مرس رسول الله كان بيتوزع الاسبوعين اللي فتحوا الدورة العلمية واحنا نايمين. يا جماعة مرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتوزع في دروس العلم دروس العلمية واحنا مش فخدين بالنا مين فيكم مستعد يقتاتل عشان ياخد نصيب من ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاهد في العلم زاهد في ورث رسول الله لا ده زاهد في العلم زهد في الله لانك مش هتوصل لله غير بالعلم لا ده زاهد في العلم زهد في نصر الدين الله لانك مش هتقدر تنصر دين الله غير لو عندك علم. الرسول وصف العلم بايه كمان? وصف وصف جميل جدا. يعني نفتخر ان دينا وصف العلم بهذا الوصف. وصفه بالنور. لما قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على زائر كواكب. يا القمر يعني انت لو تطورت عينك تبقى زي القمر ايه يعني الامر. النور بتاعه نيل البدر انت بتطول للناس في لين الظلمات وفي ظلمات الفتن. انت بتطول للناس الرسول وصف العلم بالنور بل قال فضل العالم على العبد كفضلي على ادناكم فضل رسول الله على ابو بكر اديه. فضل رسول الله على اي واحد فينا فضل رسول الله على ادنى واحد في الامه دي ايه يبقى انت فضلك على على مين على العابد اللي بيصلي ويصوم ويقوم الليل ويزكي ويحج ويعتمر فضلك على ده اهوت مش على العادي كفضل رسول الله على ادنى هذه الامه كل ده لو مشيت في سكه طلب العلم يعني احنا احنا لنا ان احنا نفتخر بديننا يعني ازاي تبقى بتنتمي للدين ده ما تطلبش علم ازاي تبقى مسلم وما تطلبش علم? ازاي تبقى بتنتمي الدين اللي الكتاب بتاعه اللي هو القرآن ذكر فيه العلم اكتر من 800 مرة وما تطلبش علم? ازاي تبقى بتنتمي اكبر دين عظم العلم في الاديان كلها وما تطلبش علم? ازاي يا جماعة? ما انفعش. ده اكبر معجزة في دينك وبن اكبر معجزات دينك العلم واحترام الاسلام للعلم. الرسول وصف العلم بوصف تاني جميل اوي. بيقول ايه? عليه السلام. مثل ما بعثني به الله. من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارض غيث الغيث ده الواليه الميه اللي بتزل بالسماء ده الميه دي ايه واشعلنا من الماء كل شيء حي ده الميه دي سر الحياه الرسول وصف العلم بالحياه وصف العلم بسر الحياة يعني وصفه بالمور وصفه بالحياة ووصفه بالميراث ووصف العلم باللبن في الرؤيا اللي الرسول شافها لما شاب قطح من اللبن فقالوا له فما اولتها يا رسول الله قال العلم لان اللبن ده رمز الفطره اللي بيطهر قلبك ويكلل فطرتك ويوقد شعلة الايمان وجذوه الايمان في قلبك يبقى مش عايزين ابدا يا جماعة من كنش زي ما رسول الله قال طالب علم ايه طالب ده يا رسول الله سيطالب مال سيطالب زي سيطالب شهادة? ليه نهار قاعد يشتغل ومستعد يعمل اي حاجه عشان يوصل للحاجه اللي بيطلبها يبقى احنا نبقى طالب علم باذن الله سبحانه وتعالى عشان كده شوف الحديث العجيب ده الحديث ده يعني الواحد وهو بيفكر فيه كده يعني حديث قوي جدا واحنا من ناحيه بنسمعه كتير جدا بس ما خدناش بالنا بالمعنى الخطير اللي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا في الدين تفاهمين معنا كلمة جماعة? هو من يريد الله بخير يجوزه مسلا ولا يديله فلوس? لا. طب يا رب ده انت يعني زي ما قال لك كده اللي ربنا يحبه يخليه يقوم الليل. طب يا رب ده فلما بيقومش الليل يبقى بيحبوش. قال يبقى يا رب اللي انت تريد بخير تعلمه. طب اللي ما تعلمش. يبقى لسه ربنا لم يريد به خير حتى الان. حدث خطير جدا. اللي منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حسد الا فسنتين. بس عرفناه. يعني واحد اتجوز واحدة كميلة قوي لا. طب واحد جاب شقه على المشاية برضو لا. يبقى واحد بقى ربنا بعطل عربية سيمية وتمالين بقى. برضو لا. خد الدكتوراه يعني ولا ايه? كل ده حسد اهل الدنيا. الجاهلون بالله سبحانه وتعالى. انما حسد اهل العلم على ايه? رجل اتاه الله علم العلم يا جماعة. العلم هو ده الحسد ده يأكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. الحسد يا بكلام رسول الله الغير العلمية طبعا مش الحسد بمعنى الحسد الغير علمية اللي عنده علم يعني انت دخلت الناس من ايه من سنة مثلا في واحد صاحبك دخل من سنة ولعلك عارفه مسلا كل واحد مننا سابه بس هو طلب علم وانت ما طلبتش سابك سابك الوقت دي بقى هو فين وانت لسه فين الوقت دي يبقى لازم نغير من بعض يا جماعة يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله الرسول بيقول ان اللي بيشيل العلم من كل جيل احسن ناس فيه خير الشباب اللي قدامي دول هو اللي يطلب علم. خير البنات اللي فقدر هم اللي يطلبوا علم. خير الام دي في كل جيل وفي كل مكان وزمان هم اللي هيطلبوا علم. عشان كده شوفوا ربنا ادي ايه? يعني علمنا ان العلم ده موضوع خطر جدا. والرسول على السلام عرفنا ادي خطورة العلم. الدقطة التالتة اللي عايزين نتكلم فيها. عشان العلم السلف والصحابة والانبياء عملوا ايه? حد منكم بيقرأ صورة الكهف كل يوم جمعه طبعا قال سيدنا موسى يا جماعة عشان العلم سافر لمجمع البحرين عشان ثلاث مسائل بس يتعلمهم من خطر كل الرحلة ده عشان ثلاث مسائل وشوفوا الجوع اللي داؤه ده هو كان معهم حود كان معهم سمكة فلما سيدنا موسى قال لقد قنة من سفرنا هذا نصبه قدتنا غضاءنا بقى جوت فهم سيدنا يوشع قال له يا موسى يعني ايه يا رسول الله ده اتخذ سبيله في البحر فسيدنا موسى ما خدوا بالكم اهو كل الرحلة دي ما بعد كده اول ما عرف مكان الخضر انطلق للخضر ونسى الاكل الخضر خدوا ركبوا السفينه وصفروا من بلد لبلد وخلاه ابن دار بيت للاثنين اليتامى بعد كده استطعم اهله راحوا القريه خلاص هيموت من جوة. فطلبوا من اكلها التعف فابوا ان يطعموهم يعني بعد كل ده ما مفيش اكل لغايه ما الخضر عرفه ايه سر التلات مسائل اللي حصلوا وسيدنا موسى سابه كل الرحله دي في طلب العلم ما في بوقه لقمه واحده استحمل الكوخ ده كله ليه وكمان اللي جبريل بينزله من فوق سبع سماوات بيقول لواحد ما يعرفوش اسمه الخضر بيقول له ايه هل حل اتبعك هل ان تعلمني ده بيزل نفسه ليه عشان العلم يا جماعه وعشان الدرس الخطير ده بيقول لنا ان الصورة دي نراه كل اسبوع. عشان الموضوع ده ما ننسهوش ابدا. عشان العلم السلف فعمله ايه? عشان العلم. في ناس جاعت. جاعت. سيدنا ابو هريرة كان يقول كنت اسقط ما بين المنبر وما بين حجرة عائشة. نخشي عليه. فيأتي الرجل فيضع رجله على صدري. بيحسب ان هو عنده صرع. وما هو اللي جوع. لازم رسول الله ثلاث سنين كان بيموت من الجوع. كان يمشي ورا الصحابة يقول والله كنت أسأله عن الاية لا اذا اعلم بها من ولكن لعله يعطيني حفنة من تمر او دقيق فاسد بها جواج. مرة كان يموت من الجوع فسيدنا عمر مخطاب ماشي بعد صلاة العشاء من جامع مروح سيدنا بوري رسول ماشي معاه. سيدنا عمر ييفل الموضوع سيدنا بوري يفتح موضوع. ييفل الموضوع يفتح موضوع. موضوع. لله اتصل البيت عمر. سيدنا عمر سيدنا اتضاره على الباب. ابو هريره يفتحه وسيدنا عمر خلاص ففالاخر سيدنا عمر مشي فلما لقاه عمر قال له بعد كده والله يا ابا هريره لولا ان لم يكن عندي شيء اطعمه لك لا أطعمته. ليه يا جماعة سيدنا عمر ما كانش عنده اكل اصلوا كمان كان طالب علم هم علم. سيدنا هريره كان متفرخ وسيدنا عمر كان يوم يطلب علم على ايدي عليه السلام ويوم يروح يشتغل في الدنيا فعشان العلم جاعه عشان العلم ضحوا بالنوم الامام النووي قعد ست سنين منهم سنتين ما غير لما راسه طوعها مكان لولا ان احنا شوفنا ده بعنينا ما كناش ستدقنا. لولا ان الواحد شاف الشيخ اللي ما بينامشي خالص وممكن ما ينامشي غلما راسه طوع. وممكن في الصلاة بيقوم اللي المصلين ينام. فبدأ الطلبه بتوع يعرفوا ان هو لما يجوا يردوا في الصلاة وما يتردش يعرفوا ان هو نايم يسيبوه لغايه ما يصحى جوا الصلاة الصلاه الصلاة ناس يا جماعة في ناس بتعمل كده فعل. عشان العلم. عشان ما ضهرش لحظة. في ناس عشان العلم. مش استحملت جوع بقى في ناس عشان العلم دخل السجن عبدالله بن المبارك لما الشيخ بتاعه دخل السجن تحايل ودخل السجن ليه عشان ياخد منه اربعين حديث في ناس عشان العلم صرفت ثروتها كلها واحد اعطى لابنه مائه الف درهم وقال له اذهب فلا ترجع لي الا بمئة الف حديث ابنه راح في طلب العلم رجع له ب100000 حديث احد السلف محمد بن الحسن ابوه ارسله ب30000 درهم يقول فانفقته خمسة عشر 15000 على علوم اللغه و15000 على علوم الفقه والحديث صرف ورثه كله مش ان ابن بيته يجيب عربيه ويتجوز ورثه كله صرفه على العلم انا متصور ان محمد بن الحسن لما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة الرسول يقول له ايه ربح البيع يا ابن الحسن واي واحد اثر مصلحه دينه على مصلحة الدنيا اعتقد ان الكلمة دي اللي رسولها يبتدروا بها على الحوض ربح البيع للانسان اللي فعلا عمل مثل هذا الامر العلم هو اول حاجة في حياته بل عشان العلم في واحد صرف عمره كله احد السلف احد السلف كان عنده يعني يعني يعني امرضه يا حامل راح يطلب علم قعد سبعتاشر سنة ما شافش ابنه غير وهو راجل واحد هيقول ايه ده الكلام صعب الكلام دا مش مصدقه يا جماعة طب ما احنا طلبنا علم احنا كمان فوق السبعتشر سنة مش ستة بفنائي وتلاتة هو ده علم ودا علم اه بس لان ما فيش فنية لا في بركة ولا في ثمرة ولا له اي اثر التلاتة عدادة تلاتة سنوي اربعة او خمسة او ستة جمعة ومؤخرا اتنين كشي وان وكشيتو كمان اقل واحد فينا سبعتاشر تمانتاشر تسعتاشر سنة علم يبقى الراجل دا قعد سبعتاشر سنعته العلم بعد كده بقى نور من انوار الدنيا. عشان العلم. في واحد اتجوز. ايه رأيكم في بقى? واحد اسحق من رأهوي ما كانش عن كان فخير. ففي مرأة كان جوزها عنده كتب الامام الشافعي. مات اتجوزها عشان كتب الامام الشافعي. ايه رأيكم بقى يا جماعة? الاخوات يخضوا ما الكلامة طبعا. بعد كده الاخت لما تدي صورتها للخطبة ولا حاجة تديها ورقة فيها اسباق الكتب اللي عندها. بحس ان الاخ او الاخ اول ما يدخل الاخت قبل ما يشوفها وريني المكتبه اللي عندك الاول بعد كده يخرج واحد يقول انت رفضتها ليه يا ابني يقول له يا ابني ده ما عندش البخاري حد يتجوزه ده ما عندش البخاري يقول له طبطاله انا عندي لي قاعده عندك كتب السته بقى اهي دي الجوزه ولا مالك صح سيدنا الاخوات ينتبهوا للمسألة دي اسحق ابن راهويه تزوج واحده عشان كتب يوم الشافعي عشان الكتب بتاعته فالسلف يا جماعة عملوا حاجات غريبه جدا, جدا جدا عشان العلم في ناس استحملت الضرب عشان العلم. هشام بن عمار اللي بقى بعد كده شيخ الامام البخاري. وهو طفل راح يطلب علم على ايد الامام مالك. فالامام مالك رده. فصمم. فقام الامام مالك جايب واحد كشف ضعره وضربه خمستاشر ضرة. فقال له لقد ظلمتني. فالامام مالك قال له فما كفرت هذا قال ان تعطيني خمسة عشر حديث. انت ضربتني خمسة عصايا اديني خمسة عصيك حديث. فالامام مالك حدسه بخمستاشر حديث. فكشف ظهره بعد ان كتبهم وقال له زد من الضرب وزد من الحديث. انا مستعدة اتقطع بس ازيد في العلم. لان العلم هو اللي يردنا من ربنا. لان العلم هو اللي يبنيني. لان العلم هو اللي يخلي ليا قيمه لان العلم يا جماعة يعني يعني الوقت في دانيمارك ومش دانيمارك والمسلمين والنايجر انت لو عندك علم وطلعت اتكلمت في كلمة من هذه الكلمات مئة الف واحدة يسمعك. وما الف واحد احترم كلمتك وهيقلدك وهيمشي وراك انما لو انا واحد ماليش قيمه الوقت لان ما علم مين اللي يسمح كلامي يعني انا عايز اقول اللي عايز ينصر دينه نصرة حقيقية يصمم انه يبقى طالب علم باذن الله سبحانه وتعالى عشان العلم السلف عملوا ايه عملوا حاجات كتير اوي. انا مش عارف اجيب منين ولا اجيب منين عشان اصور لكم السلف من حب العلم ألفوا كتب لو غطت وجه الارض اتغطت كده على الارض تغطي الكرة الارضيه بارتفاع متر او اكتر كان اللي باب الشفعه من كتر حب العلم بيقول لك ايه سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس اشهى من مدامة ساقي اسمع وابيت صحران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لا يمكن عشان العلم الامام البخاري باع هدومه عشان العلم الامام مالك فك خشب سقف بيته وباعه قبل ما يبقى امام للناس عشان العلم السلف ضحوا كتير قوي السلف سواء الرجال او سواء النساء يا جماعه يا جماعة السيده عائشه وعندها 19 سنه روت ربع احاديث الاحكام في البخاري ومسلم ربع شرع الاسلام حفظته راى شاب ما جتش عشرين سنة لسه. الامام الشافعي والامام البخاري كان من ضمن الشيوخ اللي تلمسوا على ايديهم نساء. الامام ابن عساكر كان من ضمن الشيوخ تمانين امرأة. انا عايز اقول لكم ان الصحابيات اصروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخصص لهم يوم عشان يعلمهم الرسول مما علمه الله. والرسول خصص لهم فعلا يوم عليه الصلاة والسلام. نهم في طلب العلم. يعني لما بنت سعيد بن المسيب تزوجت فتاني يوم زوجها خارج فارجله الى اين قال الى درس سعيد درس ابوكي احضره فقالت اجلس اعلمك علمك سعيد يعني احنا عايزين الاخوات دلوقتي يتعلموا زمان زمان اول الواحد التزم كان طبعا شكل الملتزمين خير الوقت تماما الوقت فيه حاجات زمان. بس زمان كان الحماس اكتر من الوقتي. فكانت الاخت من الاخوات كده اول ملاخ يروح يتقدم لها تبقى مجحزة ورقة تنوش وضع اسئلة في الفقه والعقيدة والمواريس. اول ملاخ يدخل تدينه الورق. جواب على كده هو ده الشرط فتاح عشان اتجاوزه. فسبحان ربي كان في حماس وكان في احساس بقيمة العلم او خطورة قضية العلم. عايزين الوقت الاخت كده اول ملاخ يدخل عليها استنى في ايه? حفز البخاري? حفظ مسلم قرأت شرح ان على مسلم قرأت شرح ابن حجر على البخاري هو ده الشرط بتاعه هو ده الشرط احد الاخوات مرة يعني كان بعض الاخوة سمع ان هي حفظة البخاري ومسلم فكان الاخوة يقتتلوا عليها مين اللي يتقدم لها فطلب العلم عند المرأة من المناقب العظيمة من المناقب فعايزين يا جماعة يبقى طلب العلم ده ثقافة عندنا ده عندنا ان العلم ده ده, ده دينك هو علم بتاع العلماء وانت لا ازاي هم لهم حق يعرفوا دينهم وانت ما انتش عايز تعرف دينك مش عايز طريقك ينور بالعلم ازاي احدى نساء السلف لما راى الطالب علمه مجتهد كده عشان برضه بشر الشباب اشجحهم لما راى الطالب علمه مجتهد فكانت غنيه ومش متجوزه فعرضت عليه ان هي تكفله في طلب العلم مقابل لان يتجوزها يعني اتجوزها وتصرف عليه فواف فبعد فترة عايزة بقى ايه يعني يعني فجابت ثلاثة نساء من صاحباتها وجوزتهم له وصرفت على الاربعة شفتو اخرتها يا شباب? عشان الناس تتشكع في طلب العلم بقى يعني يا جماعة كان السلف عندهم شغف وحب عظيم لطلب العلم بل والله يا جماعة العلم ده شرف يعني احد رؤساء الرؤساء السابقين النازل مع شيخ الازهر اندونيسيا رايح اندونيسيا فاخد مع شيخ الازهر لما اللي نزلوا من الطيارة الناس ثابت رئيس الدولة تماما واللي درجت من فرحهم بشيخ الازهر شالوا العربية بتاعته بهدهم من على الأرض مش شالوه شالوا عربيته من على الأرض لدرجة ان رئيس الدولة حسدوا على العز اللي هو فيه لان وده الاعز هو ده اللي مقامه اعلى فطلب العلم ده شرف ومنقبة ومقام عظيم مش عايزين ان احنا ابدا نخبن في هذا الفضل العظيم الواحد احتكب بعض العلماء وبعض المشايخ اللي عشان طلب العلم فعلا تأبه. يعني احد الشيوخ كان بيحكي بيقول انه فترة الطلب كان بينام ساعة واحدة في اليوم. لان ما فيش وقت. ساعة واحدة. وينمها في الجامع قبل صلاة الظهر عشان زملائه يضطروا ان هما عشان الصلاة. ويضطر ان هو يصحى عشان الصلاة. بيقول هذا الشيخ انه كان يعني عشان الاكلة هيعمل ايه مواعد مخترب. يعمل ايه? كان يقوموا البطاطس زي ما هي كده. في اح ويسيبوها لغاية تتسلق بعد كده يقوموا وعرسينها في عيش ويقوم وحطينها على شوية ملح وهو ده الاكل بضحك هو ده خلاص الاكل لان ما فيش وقت يأكل ولا يطبخ حتى وهو بياكل بيطلب علم لانه عايز حاجة يعرف يكله وقعد يقرأ في الكتب تقول بقوا من الوقتي وهم اعلى العلماء الوقتي احد المشايخ التانيين يعني اعلم انه هو وهو مسافر لليمن فكان مع دليل كان مسافر من طريق داخلي يعني من السعودية لليمن فهو مسافر المناطق بتاعة القبائل دي مناطق نفوس كل منطقة بتاعة القبيلة لو واحد دخل في منطقة بتاعة القبيلة يضربوه بالنار الاول وبعد كي يشوفوه مين فهم فوق ان النار بتضرب على العربية وهم مشين فنسبت تحت العربية بسرعة يعني ربنا نجاه فالمهم ابضوا عليهم ويعني الامر يعني يعني يعني بعد كده يعني بيحكي ان هو شاف ناس ما تعرفش ان في نبي بعث بعد ابراهيم بيلوى فينا ببعد سيدنا ابراهيم نعرفوش المهم يا جماعة الراجل ده في طريق طلب العلم اتطلب عليه النار وكمل رحلته طلب العلم وراح اليمن وقعد فيها ست سنين ورجع من اكبر العلماء الات بفضل الله سبحانه وتعالى ففي ناس صبرت وفي ناس استحملت عشان العلم فاحنا عايزين نتعلم من الناس دي الناس اللي استحملت الجوع عشان العلم الناس اللي استحملت قلة النوم عشان العلم اسد من الفراط رحمه الله اسد من الفراط كان يش اسد من الفراط دمين. ده اللي حفظ هذا بالامام مالك كله اللي كتبه اسد من الفراط كان الشيخ بتاعه يجيبه بالليل يحط قدامه ويحط بينه وبينه زي طشت ميه كده او حاجة ينصر في ميه اول ما راسه تقع ينثر المرفوش يكب المرفوش عشان يقوم ويصلي تاني من الفرد ده اللي فتح سقلية رحمه الله وهو راح يفتح سقلية وقف يخطف في الناس واستشهد فتح سقلية وهو راح يفتحها وقف يخطف في الناس قال لهم ايها الناس انتوا تتسوقع طبعا انه كان بكلم الناس عن الجهاد لا كلم الناس عن العلم قال لهم ايها الناس انني ما نلت ما انا فيه الا بالاقلام بطلب العلم فاجهدوا ابنكم في طلب العلم تبلغوا به علو الدنيا والآخرة اللي استحملوا الضرب والسجن واللي استحملوا الفقر واللي ضحوا بحياتهم وبعمرهم واللي ضحوا بكل شيء عشان طلب العلم لازم يبقى يا جماعة قد ولينا بل ده في احد السلف عشان حديث واحد سافر تلتمية وخمسين وفي الاخر كان ممكن يروح لواحد زي الامام الاعمال الاعمال الامام كان جايب كلب زي الكلاب البوليسيه عشان الكلاب البوليسيه كان جايبه على الباب بتاع بيته. اول ما صلبت العلم يقتربوا يسيبهم عليه. عشان ما حدش يصبر على طلب العلم منه غير فعلا السابقين في طلب العلم. وصبروا على كل ده. وصبروا على كل هذا من اجل طلب العلم. انا عايز اخلم دلوقتي لو انت طلبت علم بقى هيحصل عشان ايه? انا اقول لكم حديث واحد. بس لو فهمنا قلوبنا هيلته بالشوق فيها عشان نطلب علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع. يا ده المخدوبة الاول ربنا يسهل الاختر الجنة. بعد كده الملايكة بعد كده وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض. حتى الحيتان في الماء وفي رواية اخرى في صعي الجامع وحتى النمل في شحوري او في حجرية في, في شحرية. وحتى النملة في شحرها. ده كل دول بيستغفره للعالم كل دول العالم للعالم. الحديثة بيقولك إيه الحديث ده بيقولك انك لما بتخرج تطلب علم لما بتروح درس طلب علم لما بتروح تاخد محاضرة في العقيدة او في الفقه او او أو، بيحصل مظاهرة في الكون كله عشان انت خرجت تطلب علم. الملايكة عارفه على تضعك تضع جناحة انت فاهم يعني ايه? الطير لما يحب انه ينزل على الارض يقوم يضع جناحه. يعني الملايكة هتنزل تبقى جنبك. الملايكة بتحوم في السماوات. اما تشوفك وانت تطلب علم. خلاص. تلزمك. من كتر فرحة بيك مكسبكش. بك ده ده اول معنى في وضع الاجناحة. في معنى ثاني. واخفض له ما جناح الظلي. من الرحمة. من التواضع بتضع اجنحتها لك من التواضع التواضع. انت فين من عظمة خلق الملايكة? انت فين من عبادة الملايكة? انت فين من علو مقاب الملايكة? تخيل ان الملايكة من تعظمها للعلم والمقام طالب العلم بتتواضع لك انت لما تطلب علم. ده خير كده يا جماعة. ده موكب ملكي. ده انت وتريح درس علم بقى بيحصل لك موكب. الملايكة بتضع لك الناحية? لا. ده اكتر من الملوك كمان طريق الملوك بيفرش بالورود وطريق طلبة العلم بيفرش باجنحه الملائكه عايز احسن من كده ايه بقى وعايز احسن من ان كل ما في ثباته في الارض يستغفرك ليه من كتر البركه اللي بتحل على الكون كله من اثر تعطق لله بطلب العلم وفرح الكون كله بك بطلب العلم ده حتى الحوت والنمله طب مش معنى يا رسول الله الحوت والنمله لان الحوت اكبر مخلوق لسان الحوت اللازنة بس 8 طن والنملة اصغر مخلوق يعني ده رمز للمخلوقات العظيمة ده يعني كأن الكون كله بقى لما اكبر حاجة واصغر حاجة يستغفره لك. كأن الكون كله طب يا رسول الله يعني ايه سلك طريقا يبدغي فيه علم عارفين يعني يا جماعة مجرد انك ترفع سمعت التليفون تتصل بشيخ اختفتف في مسألة علمية ده انت طريق العلم. تروح درس علمي ده انت بتسلق طريق العلم تروح بعد اعداد الضعاب تسلك طريق العلم تسمع شريط علمي تفتح كتاب تقرف دينك كل ده انت كده بتسلك طريق تطلب فيه علمة. تخيل وانت كده ماشي في طريق العلم المظاهر الكونية كلها كله عشانك الكون كله بيفرح بك الكون كله بيتلب عشانك اللي يخليك تضيع الشرف ده النقطة اللي عايزين نتكلم فيها الوقت دي قدي ايه هتاخد ايه من العلم وهتطلع بايه وهتديني قد ايه وهتتغير قد ايه انتو عايزين ايه كل واحد يقول لي عايز ايه اي واحد في واحد هيقول انا نفسي ان انا قلبي ينصلح انا نفسي قلبي يبقى مليان يقين كده انا نفسي واحد يقولك لك انا عايز يبقى عندي واحد يقول لك انا بالذات الشباب اللي عندهم وسوسه في الاخلاص ووسوسه في الرياء واحد يقول لك انا عايز يبقى خشيه لله كده لان ده اعلى مقامات الدين كل ده مش هنوصل له الا في فين الكلام ده فين دليلك شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الصحابة ايه? لو تعلمون ما اعلم لضحقتم قليلة ولا بكيتم كثير. لو تعلمون يعني كل ما علمك هيفيد كل ما خشيتك الله تزيد شوف ربنا بيقول ايه? شهد الله انه لا اله الا هو. والملائكة وقلوا العلم. يا رب قلوا العلم شاهدوا ازاي يا رب. هم ده شاهد ده يعني شاف معناه. هم قلوا العلم شافوا الله. هم اقولوا العلم شافوا الكون كله وراوا انه ليس هناك الا الله يعني كان يا جماعه العلم بيديك يقين كانك انت شايف بعينك حقائق الاخره كلها ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق يرى شايف الجنه شايف النار شايف حجاب النور شايف الملايكه من قدر اليقين اللي جه في قلبه بسبب العلم عمرك ما تحاول الاخلاص غير بالعلم عقولكم متحققوا الخير غير بالعلم عقولكم ما توصلوا لليقين بالعلم عمرها ما هنال اي خير غير بالعلم هو لولا العلم اللي عمر حصله على ايد النبي عليه الصلاة والسلام كان بقى خدينه فيهم خطين محفورين من البكاء هو لولا العلم اللي ابو بكر حصله على ايد النبي عليه الصلاه والسلام كان بقى لما يجي يقرا القران يبكي لدرجه ان اللي بيسمعه ما يفهمش حاجه اللي بيقولها هو لولا العلم كان سيدنا ابن عالي في الخلوة بتاعته يبكي ويقول يا دنيا غر غيري. هو لولا العلم كان سعيد من المسيب فضل اربعين سنة يصلي في المسجد جماعة ولا مرة تكبرت اللي حرام هو لولا العلم كان عثمان بن عفان قدر يختم القرآن في ركعة. العلم يا جماعة هو اللي ربين. العلم هو اللي ينامين. عايزين تثبته? في واحد هنا عايز يثبت? انا عمري ما شفت طالب علم انتكس. طالب علم فعلا طلب علم? نادر انك تلاقي انتكس. تسع وتسعين سلباب اللي انتكسوا اللي هو دخل للتزام بس بيسمع كده وخلاص سميعه خلاص انما اللي بره يطلب علم صعب ربنا بيثبته سبحانه وتعالى بل العلم تحصين لنا ضد الشبهات الشباب اللي بدخلوا على بدخلوا عالبالتك النصرى يطولهم شبهتين ولا كلام النصرى يقول له انت ما سمعتش النبي بتاعكم بيقول في صحيح البخاري ويقوم جايب له اي كلام من دماغه كده الشاب لو عارف البخاري ولا عارف الكتب ولا الحديث ده اصلا لو ولا الوجود والشاب يتالي له انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلع عليه لانه جاهل لانه جاهل عشان كده الشيخ اللي يساهم لتايمية لما الصوفيه قالوا احنا نقدر ندخل النار وما اتحراش قال لهم لا ادخلوا انا وانتم في الحمام حمام المدينة يعني فنختزل بالخل والماء الساخن عشان اي مادة حد يدهن على جسمه تحميم من النار تسول من على جسمه ثم ندخل النار معا فالناس السغربة طبعا الصفات فضحوا فيها لانهم ما منه. فالناس قالوا له اكنت ستدخل يا ابنة تيمية? قال نعم ثقة بالله وتوكلا عليه. العلم يا جماعة العلم هو اللي اداله اليقين ضد الشبهات دي. انما الوقتي عايزين نسأل الشباب ايه يا ابنة احكام التهارة? ميه رفس? صفة غصل النبي ايه يا جماعة? صفة وضوء النبي ايه? صفة صلاة النبي ايه? كم واحد مننا يعرف? يا جماعة ده لفظ الله بالضم ذكر في القرآن حوالي الف مرة الله وذكر بالنصب حوالي تمنمية مرة مثلا يعني اللي بيقرأ بس لفظ زي لفظ الله بس لفظ الضم عنده قرأه غلط بس يبقى بيغلط في القرآن اكتر من الف مرة في ناس مننا بل معظمنا ما بيعرفش ينطق الفتح فعلا صح لانه مش بيتعلم تجويد في ناس مننا اول ما يلتزم يقولك انا مش هصلي في الجامع ليه اصلي خايف على قلبه من الرياء الجهل بتاعه ضيعه. فينا ناس او نعرف ناس رموا يمين الطلاق على زوجاتهم خمسين مرة. وعايش مع زوجته ولا عايزه بالله حرام. وممكن انجب منها اولاد حرام وما يعرفش ايه الفرق بين الطلاق ولا الطلاق المعلق. ولا الطلاق ضاقع ولا لا يقع. الجهل بتاعنا. من جهل بتاعنا تحولنا الى شعب بيتكون من سبعين مليون مفتي. كل واحد عادي يفتي. وانا والله يبقى النسمات والله كانوا بيقولوا ما اسأل برضو. يعني اين سبعين مليون مفتي. ليه? لانه ما... فين العلم? فين العلم? فين الاسبات من العلماء? احنا الامه بتاعتنا مليار ومتين مليون. احنا بلدنا سبعين مليون عندنا حوالي مية وخمسين الف دكتور في البلد. ويقول لك عايزين دكاتره كمان طب يا جماعة مليار ومتين مليون. في كم عالم في الامه في كم داعية في الامه كم واحد؟ وكم واحد بقدم اللي من منابر بيعرف يا. ان ارضى حضرت يخط بالجمعة والله انا تخيلت كده لو سباوية ربنا بعثه من قبره ودخل حضر للخطبي اللي حضرت له والله يا كان جاله سكت قلبيه يا كان طلع عطله على المنبر ويخطب الراجل اللي عنده مسعول به ولا مجرور ولا مضموم ولا مفتوح كل يعني لو قلت له اخلط في كل قواعد الناحو مش هيعرف يعمل اللي عمله برضه على المنبر سبحان ربي فين العلماء يا جماعة فينه العلماء فاحنا عايزين نعرف قدق العلم هيا راح من عندنا الجاه. احنا للأسف الشديد يا شباب ما تربناش على حب العلم. تربناش. عدنا ست ستين في ابتداءة وثلاثة في عددات عدد سنوي. خرجنا بعد ستاشر سنة تعليم كل اللي نعرفه في الدين ايه? الحمامة والعنكبوت. والفيلم بتاع الشايماء والقص صلاح الدين. هو دا اللي نعرفه في دين. بعد كل ولا الشباب الغلبان اللي في, في كيشي وان وكيشي دو دخلوه فرنساوي حضانه فرنساوي بعد كده دخلوه في الفرنسيسكان في ابتلائي بعد كده اهلوا دخلوه ثانويه انجليزيه ده هيعمل عقدت ايه وفقه ايه ودين ايه وسيره ايه وتفسير ايه اللي هيعرفه ده وحديث ايه وبخاري ومسلم ايه هيعرف فين الكلام ده اللي ربنا ما في انقصوش الشباب دلوقتي انه كان في الخليج وهو صغير لحق يتعلم له ثلاث اربع سنين في المدارس التعليميه دين او دخل مدرسة اسلاميه من بتوع زمان وهو صغير فعرف حاجه قد ايه شباب الوقت اجهل ما يكون بدين الله سبحانه وتعالى في حين برا اللي احنا بنقلدهم من كتر ما في العلم وربوهم على العلم اعياد الميلاد بتاعتهم كتب. في المواصلات الاول ماسكين الكتب على اليورو. المكتبات العامة مليانة ماز قاعدة تقرأ. لانهم بيحبوا العلم انما احنا عايزين الكحل ده ينتفش. عشان الشبهات اللي بقت مالية صدور ورؤوس الشباب تتخسل بقى. نرجع زي زمان كده مجتمع عنده يقين. بدين وعنده يقين بالله سبحانه وتعالى. العلم انت عايز ايه? انت عايز حسنات حد من نقعة حسنات يا جماعة. هو في حاجة تجيب حسنات اكتر من العلم. هو في حاجة اتعرفك اقصر واسرع واسهل الطرق للجنة. اكثر من العلم. الرسول بسبب العلم في تلت دقايق عليه الصلاة والسلام. عمل اللي السيدة جوارية قعدت ساعتين تعمله فوق عليه. قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عارشي ومدادة كلماته تلت مرات احسن من ساعتين تسبيح. بل فينا ناس بدون العلم بسبب بالجهل ممكن تتعب وما تاخدش اي والله بل ممكن تتعب وتاخد وذر مش اكل البدع اللي بيعمل بدع بل ممكن تتعب ومتاخدش تاخدش فعلا ما. افتكر يعني واحده قريبتنا كانت زمان كانت في الكلية كليه كانت و... فكانت عايزه تنجح وطبعا مفيش امل فقالوا لنا في حاجه اسمها عديه ياسين تفتح ياسين دي حاجه كده نقطه كده بتجيبها وفيها سورة ياسين وبعد فيها طلبات تعملها وبعد تدعي باللي انت عايزه ربنا يستجيب لك ده اللي كاتبه تفتح حديت ياسين دي تلاقي اغرى من الاية واحد الاية خمسة في سورة ياسين وستين مرة. بعد ما تخلصوا من ستة بقى ل ستة وسبعين مرة. بعد كده بقى من مرة. في خلاص بقى شوف كل العمل ده وكل البيت ايه كل واحد ماسك بقى هديت ياسين فروكنك كده واحد يخلص به وفي الاخر قعدت اتناشر سنة في الكلين خرجت منها يا معا فالعلم ممكن يخليك تتعب قوي وما تخدش حق الكهل يخليك تتعب جدا وما تخدش حاجة في الاخر انما العلم بقى يعرف اكتورة الاعمال الصالحة احنا للاسف خمسة في المية خمسة وتسعين في المية من ابواب الحسنات ما نعرفوش مساب جهل ما? احنا كل اللي نعرفه من الاعمال ذات السواب العالي لا يتعدى خمسة في المية من فضاء للاعمال في الدين. كنت مرة بقى كده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فلقيت حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال الفصل اللي هي الكمال ترمض يعني تقوم تقف على رجليها ليه? اصل الشمس طلعت وولعت الارض بعدتش قادرة تنام على بطاعة الارض. الكلام ده بيحصل امتى? بيحصل الساعة تسعة الصبح تسعة ونص الصبح كده. الرسول قال اللي يصري في الوقت ده لله يبقى اواب اواب. يا رب ده ربنا قال في سورة قاف هذا ما يتوعدونا لكل اواب حفيظ يا رحمن بالغيب جاء بقلب منئد? ربنا وضع عربع شروط للجنة. الحديث بس عرفني ازاي حقق ربع شروط الجنة. برقعتنا صليهم الساعة تسعة ونص الصبر. او عشرة الصبح. العلم يا جماعة. العلم يخليك تحصل على كنوس حسنات. عارفين زي المحجبة كده? المحجبة طول ما يلابس الحجاب قعدة العداد شغال. طول ما انت على الكتاب العداد شغال. بل بعد ما تموت. الامام النووي ده اخد حسنات قديه في الناس عدد شغال، بل التحطاني خد في حصن المسلم حسنا تقديه. نسأل الله انه يتقبل منا جميعا. بل يا جماعة البخاري خد قديه في صحيح البخاري. مش لازم نفكر، بل تلعدد شغال بسرعة الساروخ. ده الرسول قال ان ايا واحدة من القرآن ايا واحدة بس تروح المسك سبحان الله بترفعك قديه في الجنة? درجة في الجنة. ايا واحدة تتعلمها وتحفظها بدرجة. ده انت ممكن عشان الدرجة دي تتلحب اعمال تانية الواحد يطلع روحه. تخيل العلم بيطلعك في الجنه بسرعه السروخ. الايه الدرجه الايه الدرجه امال الحديث بيقول حكم الفقه بايه فعايزين يا جماعه نعرف العلم ده هيطلعنا قد ايه العلم ده فن كسب الحسنات زي فن التجاره كده كليه التجاره تعلم الواحد ازاي تاجر وازاي ياخد ويكسب ويبقى فنان اهو العلم يخليك ازاي تبقى فنان في كسب الحسنات ازاي خد بالك في يوم بسنه ده يوم ايه عاشوره وفي يوم بسنتين ده يوم ايه عرفة وممكن تصلي ركعتين الساعة صدقاء ونص الصبح تاخد تلتمية وستين صدقاء كأن تلتمية وستين سائل شرحات جولك تدفل تلتمية وستين صدقاء بركعتين بس ده بالعلم وفرق خمسين متر ما بينك وبين الجامع لو مشيتهم مصلت اللي كنت هتصلي في بيتك في الجامع بسبعة وعشرين داع كل ده بالعلم وكل ده من الخمسة في المية اللي انا بقولكو عليه لسه في خمسة وتسعين في المية ما نعرفهمش من طوفان الحسنات اللي احنا ممكن ناخده بسبب العلم انا تخيلت كده لو انا طلعت بس في المسجد بعد صلاة قلت لهم يا جماعة ايت الكرسي متين حرق. والرسول قال ان الحرف بعشر حسنات لو قرتها بعد كل صلاة زي ما الرسول قال هتاخد الفين في خمسة بعشر تلاف حسنات لو كان في المسجد مية واحد بس نفسه الكلام انا خدت مية في عشر تلاف بمليون حسنة. حديث واحد بس تسبت من وراء مليون حسنة. وما البقى لو عرفت مية حديث وامتالي حديث حديث وكل يوم طيب قلتهم حديث صغير كده من الفضائل. اجزب فيهم ايه? فالعلم وفان حسنات بتكسبه عايزين تدعو تدعوه الله مين اللي سخن على اتباعه على الله في الفترة اللي فاتت دي? وهنا عايزها بادعية. عايزين تدعو تدعوه الله هو في حاجة تخليك تقدر انك انت تدعو زي العلم. هم اتطر لما دخلوا بغداد. ليه من اول الحاجات اللي عملوها خدوا المستبع بتاعت بغداد وربعه في النهر. عارفين ان العلم هو اللي بيوقف الامة? عاد ان العلم هو اللي بفوقنا هو الاستعمار في القرن اللي فات ليه استعمر كل الدول الاسلامية مع عدد سعودية لان السعودية بلد كلها علماء كلها مبزات القرن اللي فات مليانة علماء فالشعب اسهل حاجة عليه العلماء يلجعته يطلعوا ايدي عكس الشعوب بتاعتنا في القرن اللي فات كانت مخدرة تمام مخدرة اضحي بحياتي ليه واضحي بنفسي ليه واشرد اولادي ليه يبقى العلماء دول صمام امان للامة عشان كده يا جماعة موت العالم مصيبة اكبر من جفاف نهر، لان الميه بتحيي الابدان. والعالم بيحيي الله بهيه الارواح. موت عالم مصيبة اكبر من ان لو الامر قال احد السلف رأيت يوم مات اسحاق بن رهويه ان قمرا في السماء سقط على الارض ونزل فيها. فلما في موضع ما فلما سرت في اليوم التالي وجدتهم يحفرون في هذا الموضع قبر اسحاق بن رهويه. موت العالم مصيبة اكبر من ان جبل يتزال من على راجل الارض. الجبل بيثبت الاقدام. والعالم ربنا بيثبت بيه القلوب. موت العالم ده مصيبة. عشان كنا عايزين بعلماء. عايزين يبقى طلبة علم? عايزين يبقى على العلم ليه? عشان نقدر ان احنا فعلا ننصر دينا وننور للامه ده هي الطريق بتاعها الى الله سبحانه وتعالى. فعمرك ما تقدر تدعو غير بالعلم. كان احد السلف لما يقابل واحد كبير في السن يقول له هل سمعت من العلم شيئا? فان قال لا قال له لا جزاق الله عن الاسلام خيرا. ليه? لانك انت مطلبتش علم. فما تقلبش تعمل حاجة للدين. فربنا ما يجزقش عن الدين بتاعك خير ليه? لانك انت معملتش حاجة لدينك. احمد ابن حبل في فتة خلق القرآن قال القرآن غير مخلوق. وانقص عقدت الامة كلها. الكلام ممكن يكون كيل عليكم شوها يا جماعة? ولكن معلش. الموضوع ده لازم نسمعه. ولازم نركز فيه. ولازم نستوعبه. القضية دي من اخطر القضايا البنائية على الاطلاق. انا فكرت الدرس ده يعني اسميه ايه? ووصل للناس المعنى في قلت يا رب اسميك كيف نبني انفسنا? كيف تبني نفسك? وفي الاخر فكرت كده نكون او لا نكون? بالعلم نكون وبدون العلم لا نكون هنكون ايه من غير العلم? فقضية العلم قضية في غاية الخطورة يا جماعة عشان كده معلش يعني انا عايز لكم عارفين نظرية معلش يعني نظرية الفراخ البيضاء عارفينها? يقول لك الدجاجه البيضاء دي فرخه البيضه دي هي فرخه صغيره مخها قد اسبوع ولكن قعدوا احنا هرمونات فبات جسمها يعني كانت عندها كذا شهر هو اللي ما عندوش علم وسمع كلمتين في الدين وخلاص ده ايه ده فرخه بيضة طيب اللي عايز يفضل فرخه بيضة ما يطلبش علم واللي عايز يبقى فرخه بلدي <تصفيق> واللي عايز يبقى دي كرومي <تصفيق> كل واحد شوف هو عايز يبقى ايه يبقى اذا عايزين فعلا نجتهد قدر وسعنا في طلب العلم بإذن الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد. يعني الوقت دي مثلا على القنوات الفضائية. لمجرد ان بعض ادعياء العلم قالوا احنا معنا علم. شوفوا القنوات فتحت لهم ازاي? لدرجة ان واحد امرأة طلع انا دكتورة في كامعة مش عارف ايه ومعايا فقه ايه ومعايا ايه يفتحوا برامج وتطلع على قنوات تقول انا بتقصز من بعض احاديث النبي في البخاري زي حديث فتح صلح الحديبية لما قال ان الصحابة كانوا بيقفتروا على وضوء النبي وكانوا بيقفتروا على وقامة النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول انا بتقصز من الحديث ده. تخيل يا جماعة. تخيلوا هذا الفطراء على دين الله لمجرد بس يا عم ده شيخ الاظهر انت تعرف اكتر من شيخ الاظهر يبقى ايزا يا جماعة احنا لو عندنا علم اللي بغاد كلها بازن الله تتفتح لنا انا عايز لكم ان لو ربنا قال للنبي ادعو الى الله نزل له جبريل معه 23 سنة ما سابوش 23 سنة للاحظة ممات عليه الصلاة والسلام ليه? لانه هيدعو ازاي من غير علم انا عايز فرحة النبي بنزله جبريل تبقى فرحتك باي درس علم تحضره. وعايز لما سيدنا جبريل امتنع عن النزول للنبي خماش يوم المجتمع اتشل. لان ما فيش علم. انا عايز نحس ان احنا من غير علم مشلولين. مش قادرين ان احنا نخدم الدين. الخدمة اللي فعلا في صورنا نفسنا نخدم بيها. ليه ربنا سبحانه وتعالى? انا عايز في الاخر نحس الكلمة اللي ربنا اعلم النبي ان هوا يقولها الحاجة الوحيدة اللي ربنا امر النبي ان هو يطلب الزيادة منها واكر راب زدني علم يعني خليكوا عقصادين علم. يعني كل ما تاخدوا علم كمان يا رب. طب كمان كمان يا رب. خدوا كمان كمان يا رب. ما نشبعش علم ابدا. بنحب العلم لطرجة ان مناخد. معالين علم. هو ده معنى الاية الكريمة. يا جماعة طيب ليه ما بنتطلوبش علم؟ رغم الاهمية دي كلها. ما هو انا مش عايز واحد يجي يقول لي بعد كل ده يقول لي انا اصلنا بساكر اصل الدراسة اصل انت عارف بقى المشاغل بتاعت الدراسة وبتاعت... انا عايز اقول لكم بس العلم الشرعي ممكن يخليك نجح في الدنيا دي انا هقول لكم بس الشيوخ اللي بيدوا دروس علمية في المنصورة شهاداتهم وتوافقوا من علم شكله ايه بس الشيخ, م... الشيخ محمد حسان كان الاول على كلية الاعلام مين الشيخ تاني اللي بيدوا دروس علمية في المنصورة الشيخ مصطفى العدوي مهندس. الشيخ احمد العزوي كان الثالث او رابع على كليه هندسه دكتور احمد النقيب دكتور في الجامعة في كليه تربيه ايه يا جماعة. احنا يا جماعة طلبة العلم اللي تميزوا بقى علماء اهمة دول اعلى المراطب الدنيويه في العلم اصلا. يبقى اذا مفيش فيش تعارض بس لو انت عندك جدية واحد يجي يقول لي طب والله بس اصل العلم صعب وتيل كده. انت فهمنا غلط خلينا نتكلم في حاجة غير العلم. صعب ايه? فاض احنا فكرنا قوانين ارشميدس و... والنسبه بتاعه اينشتاين و... انا مش عارف بطول طلب الطب ذاكر المناهج بتاعتهم دي ازاي بتوصل فضل بتتميه يعني انا مش عارف اللي اخترع الكيمياء ده هيقابل ربنا يوم ما يقولوا له ايه باللي عملوا في خلق ربنا الكيمياء يا جماعه والله انا فاكر الكيمياء دي الكيمياء التحليلية دي بسنة عشر في سنه عامه ذاكرتها 10 مرات وجيت لز الامتحان ما عرفتش اقراها دخلت الامتحان من غيرها حاجه تراصف يا اخي وذاكرناها ونجحنا فيهم. قال له طبعا شن ربنا بقى المباراة يقولك بالدروس العلم اتيه لو طب المباراة للشباب عادوا عشر ساعات يستنوا قبل ما تبدأ استنى درس العلم قبل ما يبدأ بربع ساعة يا اخي مش لو الشيخ اطخر ديتين بركة يا شيخ بركة يا جامع يبقى ايزان يا جماعة مش عايزين الاعذار دي ابدا مش عايزين واحد يقول لي اصلا كبير في السن الامام ابن الجوز يتعلم القراءات العشر وعنده تمانين سنة مش عايز واحد يقول لي اصلا بتاع دعوة اصلا بقى عايز اختمدين بالدعوة لازمة العلم ايه? لازمة العلم يا حبيبي انك انت لو جيت تتكلم في الدعوة بدون علم هتبقى بضعتك مسجاة. ما تقدرش انك انت تتأثر بها ولا تغير. قبل ما نتكلم عن الوصائل العملية انا عايز اديكم خمس خطوط حمراء بعد ما نعاهد ربنا ان شاء الله ان احنا نطلب علم. وان احنا جميعا نبقى طالبة وطالبات علم. خمس خطوط حمراء. وانت بتطلب علم اوعى عديهم خمس محذير الخط الاول مع نفسك وخطين مع ربنا وخط مع الملتزمين اللي زيك وخط مع الناس عموما الخط اللي مع نفسك عشان تطلب علم لازم تبقى راجل لازم يبقى عندك جدية لازم يبقى عندك عزيمه لازم ما تصاحبش اي انسان فاضي او فارغ او جاي لك لا عايز يفيد ولا يستفيد عايز يضيع وقت وقتك وخلاص لازم تحافظ على الثانية يا جماعة يا جماعة انتم لو ضيعتوا خمس دقايق كل يوم بس في كلمة ملاش لازمه ولا في نوم زياده ولا في كلام في موضوع ملوش قيمه يبقى ضيعت من عمرك ثلاث شهور لو كل يوم ضيعت تلت ساعة يبقى ضيعت من صلب عمرك سنة كاملة يا الوقت غالي للدرجات دي اي والله كان احد السلف يعني كان يقول ما بين سف سف الفتيت واكل الخبز قراءة خمسين ايه كان بي بيغمس بالقرص مش بالعيش. قال لك لان القرص بكلها بسرعه عما بمدغ العيش ممكن يفوتني خمسين آية عارفين خمسين آية يعني ايه عشان تعصروه. يعني حوالي خمس صفحات. قران عارفين الصفحة متوسط حسناتها كم? حوالي ست يعني حوالي تلاتين الف حسنة. ما بين لو, ما بين لو عيش. الله يعني ممكن لو شاب نفعل من الكلام ده بقى يدخل على والدت النهاردة بقى والليلة طبعا احنا مرفقين مش بتوع القرص والعيش والكلام ده يقول لها بقول بقولك ايه? تقول له ايه? مفيش لحمه بعد كده تطبخ في البيت امال ايه يا ابني? كفته بس. ليه? ما بين صف الكفته ومضغ اللعمة قرأت خمسين عائل احد يعني السلف دخلوا عليه فقعدوا يتكلموا كده فالراجل شكله دايق قالوا له هل شغلناك? قال افتقكم كنت اقرا فطرقت القراءه لاجلكم انت لو قعدت في بيتك واحد صاحبك جفت عليك فهو بيتكلم كده قالك لك انا شغلتك ولا حاجه ولا اتصلك على حاجه تقول له يا اخي ده انا بقالي خمس ساعات قاعده ما بعملش حاجه ومش لاقي حاجه اعملها ده انت كويس انك انت جيت لي ده انت قسم من ربنا لا يا جماعه لو واحد جالك عامل امتحانات وانت مذاكر مش هتقابله. ليه وقت مذاكره اهو هو وقت دراست العلم ده وقت ما في حد ما في حد ليه ده وقت مذاكره في عالم نمساوي قعد سبعين سنة يبحث عشان يخترع دواء مكون من مكون من ست مواد عم اخترعه عشان الدنيا طب عشان ربنا مساعدين نتعب اديه هو اللي بيحضر ماجستير بقى بيزاكر اديه عشان ياخد شهادة الدكتوراه بيزاكر اديه عشان ياخد شهادة باكريليوس بيزاكر اديه طب عشان تاخد شهادة لا اله الا الله تزاكر اديه يبقى احنا عايزين نعرف ان الدين محتاج مجهود. كنت بقرأ في سيرة تحت السلف. لقيته كان عامل البيت لتحفظ القرآن في تلات تلف واحد. انا عادي طهار. قلت يا رب لو تلات تلف طول كل واحد فيهم بس. حفظ الجزء التسعة وعشرين والتلاتين من كتر حقضي عليه? حسب تهاله. لقيته انه هو في في التلات تلف طول بس. الجزء للاخليين بس? ياخد على الاقل حوالي خمستاشر مليار حسنة. ايه يا جماعه هنروح نص الناس فين يا جماعه عايزين لفوق عايزين نحافظ على الثانيه من عمرنا عايزين نحافظ على كل دقيقه من عمرنا عشان ما نجيش نلاقي ان احنا اقسام وسط الناس يوم الايام الحاجة الثانيه الخط الأحمر الثانيه مع الله الرياء اوعى تشوف واحد صاحبك كده طالب علم ماسك كتابين في ايده وواقف كده بوقار كده وبيتكلم في مسائل فقهيه وسبعه حواليه من الصوفيين واقفين منبهرين بيه تقول بس انا عايز اطلب علم عشان بقى زي ده ضيعت عمرك كله تبقى مخلص لله سبحانه وتعالى الخط الاحمر الثالث الافتقار الرسول افتقر الى الله في العلم الرب في ابن علم الملائكه افتقرت الى الله في العلم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا افتقر الى الله في العلم الخط الاحمر الرابع اوعى الرسول عليه شبه المؤمن بالنخله ليه اوعى. حد يشتمك وانت في الدين سواء من اهل الدين او من اهل الدنيا وترد عليه النخلة لو جبت طوبه ناشفه صلبه رمتها بيها تنزل رطب جميله مسكره طريه ريحتها حلوه وطعمها حلو وشكلها حلو خليك كده خليك لو حد شتمك او اخطاب فيك او قال عليك اي حاجه ما تستفزش غير طيب ولو رمى طوبة تانية تنزل الرطب تانية ولو رمى من طوبة مش هينزل غير طوبه ليه لان انت ما غرطب لانك انت شجره ما بتطلعش غير الخير لا يوجد في قلبك للناس كلها غير الخير ولا يوجد في لسانك للناس كلها غير الخير حتى اللي بيختبوك وحتى اللي بيشتموك لازم الادب ده يبقى عندك لو انت طالب علم الخط الاحمر الاخراني مع الناس بقى الكلام اللي احنا بنشوفه ده ساعتها يا جماعه بعض طلبة العلم ما ينفعش الاخ اللي, اللي, اللي يدخل انت بتطلب علم عشان تبقى طبيب مش ظابط تمسك الناس تعالى بستك وانت بتعمل حاجه حرام لا دخلك ناس فكر الرحمه كل ما تزيد علم تزيد رحمه ربنا وصف الخضر قال اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه قال الرحمه قبل العلم لان العلم لو جه من غير رحمه هيولع الدنيا انما العلم لو جه بعد الرحمة ينور الدنيا. فوع ودعت في الدرس كده في الفقه يا ده الناس طلعوا جاهلة بطريقة يا اخي. والله يلوريهم بس انا ما اخرج لهم بعد الدرس له. ولا بعض الاخوه تلاقي في رمضان موزع لك ورقة في حكم تحريم الخشاف. يا اخي اتقل لا يا اخي. اه والله انتم مشوفتاش ولا ايه? حكم تعريد. واخ تاني كل قضيته السواك يتمسك باليمين ولا الشمال. طيب ماشي. الجسية دي ما فيش جسية فينا مش مهمة. ولكن نجيش لاخ لسه داخل المسجد مبارح وتقعد تكلمه عن ان صلاة الفجر اللي الناس في دي غلط. ازاي يا ابني? واحد قبل واحد مش مرسز مصر. له صلاه غلطه. والفجر كله باطل ازاي يا ابني? كل الدنيا دي غلط. يقول كل الدنيا دي غلط. طب دا ما بيصليش الفجر اصلا يعني الكلمة دي هتخليه اصلا يعني ايه اذا كان ما بيصليوش هو متأثن مش هيصليه وبيتحبد لله بانه بينام ساعد واحد تاني مسك اخ يقول له لا يجوز الصلاة ورا امام مسبل. امام مطول الجنبية عن نصف عن الكعبين يبقى لا يجوز الصلاة وراه دا الاخ ده لسه بقى له ملتزم يعني ده لو دخل المساجد هيلاقي التسعة وتسعين في المئة من الايمة مصبلية يعني انت بتقول له ما تدخلش مسج ازاي بس ده فكر ده فكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عايزين لما نطلب علم نبقى رحمة عن الناس ونبقى اخلاقنا عالية ويبقى ما فيش فقل بيننا غير الخل الناس ونبقى عالين نكلم الناس في الايمانيات كده يبقى نتكلم في الاحكام عشان يبقى فعلا طلبنا العلم خير لينا وخير للجميع يعني يعني يا جماعة انا عايز بس اقول لكم في النهايه ليه بنطلب علم ليه كلمة حلوة اول احد السلف بيسأل واحد بيقول له لماذا كان كلام السلف يؤثر. وكلامنا لا يؤثر. قال لانهم تكلموا لثلاث. تكلموا لعز الاسلام ولنجاة النفوس ولرضى الرحمن. لعز الاسلام يعني هم الدين. انا كل قضيتي في حياتي ديني. ولنجات النفوس يعني اهم الاخره اذا نجوا من النار وادخل الجنه وانجوا من القبر والقيامه ولرضى الرحمن يعني معرفه الله فيصل قرب منك ويوصلك يا رب شوفوا يا جماعه احنا عايزين نطلب علم عشان الثلاثه دول عايزين نطلب علم لعذب الاسلام عشان ندعو على الله على بصيره ولنجات النفوس عشان نعرف بوابه الجنه وربنا يسلك بنا طريق الجنه ولرضى الرحمن عشان نعمل حاجه من احب العبادات لله سبحانه وتعالى اخر كلمة بقولها لكم في درس الليلة قضية طلب العلم هي قضية نكون او لا نكون قضية طلب العلم قضية مصرية قضية بيتوقف عليها قمتك في الحياة وقمتك عند الله سبحانه وتعالى اوه يا جماعة اوه واحد مش معنا ان احنا مش حاسين بختارة القضية انها مش قضية خطيرة مش معنا انك مش حاسس بعظمه الموضوع انه مش عظيم موضوع طلب العلم من اعلى المواضيع على الاطلاق في الدين اللي القرآن والسنة اتكلموا فيه وبفضله قد لا تجد شيء في القرآن والسنة ذكر فضله زي طلب العلم الرسالة بتاعت الليلة الساله كان نفسك اتكلمكم فيها من زمان ولعل للأسف اشأليني الموضوع اكبر من انه اجاب في محاضرة ولكن انا حاولت انها لما بعض الحاجات ويعني اوصل لكم على قد ما اقدر وان كان مقدرتش اوصل لكم بلساني اللي نفسه اقولها لكم? يعني اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بالحر اللي في قلب الواحد على انكم كلكوا فعلا تتعلموا الدين وتطلبوا علم. ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بهذا الدرس اللهم امين يا رب. ال ال ال طبعا كله مرعوب الوقت من التوصيات العملية. التوصيات العملية بتاع الدرس طلب العلم اتبقى ايه? نقوم الليل مثلا? مش معقول. التوصيات العملية يا جماعة. يعني احنا عملنا ورقة الورقة دي اعتقد ان هي مع معظم كل وقت دي. ورقة توزعت عليه كل ليلة. الورقة دية يعني جدوى العلمي بسيط. اصلي احنا, احنا عايزين بس حد يخطط لنا ويرتب لنا بس موضة مرتب ومنظمة. الجدوى العلمي ده تفتح الورقة معايا لان الورقة دي ورقة مهمة جدا. ده اربع مراحل. المرحلة الاولى في ثلاث شهور. التانية ست شهور. التالتة تسع شهور. يعني في سنة ونص تكون خلصت كل ده. يعني مثلا في التفسير اول مرحلة هتخلص بس تفسير الجزء الثلاثين من مختصر ابن كثير. المرحلة التانية هتخلص من سورة ياسين لغاية الجزء الثلاثين الثالثه بقى هتجيب من الكهف الياسين يبقى انت في سنه ونص خلصت تفسير نص القرآن من اعلى التفسير وافضل التفسير في كتاب الله سبحانه وتعالى برضو الحديث منهج مقابل ليه? السيرة منهج مقابل الفقه العقيدة ال ال المنهج البسيط ده يا جماعة هتلاقي نفسك بعد سنة ونص خلصت نص القرآن حفظه وتفسير وهتلاقي نفسك خلصت الفقه فقه العبادات وخلصت العقيدة وخلصت السيرة هتلاقي نفسك فعلا طالب علم مجتهد كما ينبغي ان يكون انا عايز اقول لكم يا شباب ان الكتب بتاعت البرنامج العلمي دي لازم كل واحد منكم يشتريها وتبقى دي المكتبة بتاعت بيته دي المكتبة الاساسية اللي اي حاجة تحتاجها فيوم الايام هتلاقيها في هذه المكتبة. المرحلة الرابعة بقى بعد ما انخلص التلاتة دول اختار علم واحد بس من دول انا مثلا حبيت الفقه. انا حبيت مثلا التفسير خلاص. انا يعيش حياتي بقى للتفسير. انا في سنتين ثلاثة هروح لحد المشايخ اقول له والله انا خلصت البرنامج ده وده, وده وده وده وده حضرتك انا عايزك تتابعني في التفسير. هتلاقوا الف واحد ساعتها يتمنى انه يتابعك لانك فعلا بيئي طالب علمه متقدم او اسبات جدارتك في سنتين ثلاثة تبقى نبراص اصلي طلب العلم ما هو صعب ولا حاجة ولا عيد لا والله يا جماع بكمة البساطة يعني لو انت حددت عشر صفحات يوميا مذاكرة من البرنامج ده في خلال سنة ونصة يتخلصوا بإذن الله يعني عشر صفحات يخلصوا في ايه ساعة ساعة ونص ساعة ونص وتبقى من من طلبة العلم المتقدمين او من يعني يعني يعني ايه اللي يستاهل ان احنا نضيع هذا الفضل شوفوا بقى كل اللي في المسجد دلوقتي واحد من ثلاثة يا اما انت واحد عايز تنصر الدين بالدعوة انا عايز ابداعين يا اما انت واحد عايز تنصر الدين بالدنيا يا اما انا دكتور جامعه انا بطلع انور على الكليه عندي انا راجل تاجر وممكن تنصر الدين بالدعوة برضه ولكن افرض واحد مشغول ويقول لك لا انا عايز بس ايه انصر الدين في موقعه بس يا اما انت واحد عايز تنصر الدين بالعلم يبقى عندك علم لو انت عايز تنصر الدين بالدعوه الى الله يبقى انت هتخلص المرحله الاولى والثانيه والثالثه على الاقل ما هذا لا يسعد الداعيه كهل وبدته لو انت عايز تنصر الدين بالدنيا يبقى هتخلص المرحله الاولى على الاقل لان هذا ما لا يسع المسلم جهله اصلا مفيش مسلم ينفع نواجه هذه الامور طلب العلم فريضة على كل مسلم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اما انت عايز تنصر الدين بالعلم يبقى انت هتكمل الاربع مراحل دول خدوا بالكوا من دي مهمة يا جماعة طيب واحدة يقول لي اطلب علم ازاي واخر بعتلي ورقه الليلة بيقول لي انا نفسي اطلب علم بس مش عارف اطلب علم ازاي احنا كتبنا لكم ال ال ال ال الوسائل او الطرق الممهده اللي ممكن تطلب علم فيها بكل بساطه يعني اول طريقه كتبناها معاهد اعداد الدعاه كتبنا الثلاث معاهد اللي موجوده في المنصوره شوف اي معهد منها ما ينفعش الوقت هيفتح بعد شهرين ثلاثة اربعة خمسة استنى لغاية ما يفتح او ابدأ ذكر واحضر الوقت دي معاه في سنة اولى وكل ده هيبقى توفير لك في المنهج اللي بتاعك سنة الجاية هيبقى السنة الجاية عندك فرصة انك تفكر غير ويبقى عندك واحد اكتر هدي فرصة هيجملة جدا احضروا الوقت مع سنة اولى معاي محد بمعادة دي الحاجة الثانية من الافكار الثانية يعني هي مش في الورقة صوف طالب علم مجتهد وكتير جدا. وخليه تبعك في الملك ده اقوله تابعني ابنه انا اذاكر كل اسبوع مثلا تلاتين اربعين صفحة منه وخمسين صفحة واجه اسألك فيه واشوف الحاجات الصعبة علي، سهل والله يا جماعة مع صعب من الافكار الجميلة انتو تلاتة اربعة متحمسين لطلب العلم اتفقوا تتقابلوا مع بعض كل اسبوع وبرضو تلاتين اربعين خمسين صفحة كل واحد اذاكرهم لوحده وتتقابلوا تتنرشوا فيهم وتتكلموا فيهم بحس انكم بعض فكرة جميلة من الافكار اللي كتبناها الحضور ليه? لانك انت لما تروح دروس العلميه وتشوف الطلبة اللي وسطها مأطوم على الورقة تكتب كلمة كلمة زي المنظر الجميل اول اللي كان في الدورة العلمية اللي اللي فاتوا هنا في المسجد هتقدي انا هيكي خيرة حتى اعرف فالان ايه في العلم فهتبدا تزخن في طلب العلم من الافكار الجميلة انك انت تجيب على التليفونات المشايخ يعني ربنا يبارك فيهم وتقعد تذاكر في لوحدك لانك انت مش لايك هتعمل ايه? وكل ما حتى تقف اتصل بالشيخ اتصل بالدكتور احمد السالو فيه اتصل بالشيخ احمد التصري. اسأل اسأل العلماء من ضمن الطرق اللي كاتبنا على الموقع بتاعنا ويتو الله عملنا ركن علمي والمفروض ان الوقت خلاص نزلنا المرحلة الاولى وان شاء الله في خلال حاجة يعني فترة قليلا جدا جدا هنازل الثلاث مراحل البرنامج ده زيه بالظبط او شبيه بالظبط نازل ولكن كل كتاب من دول بقى منقنا واحد من اهل العلم في الامة شرحوا جرايا وحطيها الشرايط على الموقع بحيث انك تجيب الكتاب وتسمع الشرايط لو سمعت كل يوم شريط برضو في خلال سنة ونص ان شاء الله هتخلص هذا البرنامج ويبقى ده تعليم ذاتي نفس الفكرة موجودة على قناة المجد العلمية كتبنا لكم موقعها في الورقة تدخل قناة المجد بس دي طبعا للناس الرجالة بقى يعني انت ممكن لوحدك او مع واحد صاحبك كل يوم تسمعه شريط وتكتب فيه وتدخله كل ما تخلصوا مجدة او تخلصوا سنة على قناة المجد تدخل تمتحن فيها يعني ا كل دي سكك قدامكم. كل دي سكك للجنة. كل دي سكك ربنا هيسلك بيك وطرق الى الجنة لو سالقتوا اي واحدة منها. عايزين ايه? عشان نبطل الحاجة كلها عملنا فكرة باذن الله سبحانه وتعالى يكون فيها خير عظيم لنا جميعا. ايه هي بقى? دي يعني اكبر توصية لنا هذا الاسبوع. عملنا فكرة في المسجد هنا اسمها اليوم العلمي. ربنا يبارك في دكتور عبد الرحمن الصاوي يعني هو اللي هينفذها باذن الله اليوم العلم. احنا مش هنطلب العلم طول الاسبوع يوم واحد بس ومش كل اليوم من العصر للعشاء بس بس يعني حوالي ساعة, ساعة ونص من العصر المغرب و ونص بس هنيجي الساعه ونص يوم الاربعاء من اول الاربعاء الجايه ان شاء الله يوم الاربعاء من العصر للعشاء هتلاقوا المراحل دي بتطبق يعني ايه يعني هنبدأ معاكم المرحلة الاولى هنا يوم الاربعاء ان شاء الله دكتور عبد الرحمن هيشرح مثلا فقه وعقيده وحديث مثلا اللي هي المواد اللي موجوده ويتابع اللي هييجوا سواء للرجال او للنساء يعني هيبقى هيبقى الكلام في الميكروفون للرجاله والستات من العصر العشق. نصبر لله يا جماعة. نصبر لله. نطلب علم يا جماعة. عايزين ايه? احنا جاينا اهو درس واعظي. المفروض هو واعظي بس انا اتحكت عليكم وعملنا طلب علم. المفروض احنا جايين درس واعظي. جايين متحمسين. طب والعلم. يعني بصوا. احنا الوقت عارفين بنعمل ايه? واحد بيقول الطريق صعب. اما واحد جاي او ناس جاي انت سفلتوه. وقاموا جايين له عربية جايبين له عربية في سواق خصصي. وفتحوا له الباب وقالوا له حضرتك اتفضل. ما ركبش بقى يبقى هو حر ودم ربنا سبحانه وتعالى. هو الورقة دي فيها برنامج من انصام دماغك وسهل ومساستملك تحصيلك وبورد بسيط. وعشر طرق اي طريق منهم تعرف تغافز بالبرنامج ده. ويوم علمي هنا في المسجد من اول يوم الاربع بيزر الله احفظه يوم الايه? يوم الاربعاء ان شاء الله من اول يوم اربع من العصر ان شاء الله هينفذوا دكتور عبد الرحمن ودكتور غريب رمضان جزاهم الله كل خير والاثنين معاه نفس الدفعه بفضل الله يعني هينفذوه والاثنين ما شاء الله يعني قادرين فيها ان هم ينفذوا هذا البرنامج علميا هتبقى فرصة جميلة اللي هيحضر انه هو فعلا ان شاء الله في خلال ثلاث شهور يخلص المرحلة الاول بعد كده التاني بعد كده التالتة يبقى في اللي يشجعك واللي يتابعك ولا لما تحتاج انك تسأل في اي حاجة تتصل بالتليفون وتسأله او تيجي وتسأله ف يعني اسأل الله ان فكرة اليوم العلمي دي يا جماعة طال قبول شديد عندكم لان يعني الفكرة جميلة وان شاء الله انا مستبشر بها خير شديد جدا في نجاحها بإذن الله سبحانه وتعالى يعني سواء قريبا او او بعد فترة مش مشكلة. انما انا واثق انها هتنجح ان شاء الله عاجلا او اجلا. يعني انا عايز كل واحد منكم الوقتي وهو قاعد الوقتي حالا هو. يختار حاجة من الطرق دي. بنلاها عليكم. بالله عليكم جميعا شباب وبنات. كل واحد الوقت امام الله يتعبد للانه يختار حاجة. هتحصل عن طريق النت. ولا هتيجي اليوم العلمي ولا هتحصل لوحدك مع واحد طالب علمي يشجعك بس اختاروا يا جماعة وعايز الدروس العلمية اللي كتب نالكو في الورقة دي على الاقل درس منها يتحضر اسبوعيا على الاقل يا جماعة لازم نتحمس للعلم لانه لو ما تحملش العلم هنفضل زمح هنفضل زمح مشان غير حاجة نداء بقى لل يعني, يعني اخواننا واخواتنا قاعدين معانا وربنا اتبسط لهم في المال سواء يعني شباب بس معهم فلوس او اهلهم اغنية او سواء يعني هبقنا الفضلاء برضو لمختبرين. ان في طلب علم كتير مش لقين ياكلوا. وقد ينقطعوا عن طلب العلم انه مش لقين ياكلوا. فانا الوقت ممكن اكون واحد معاق فلوس مش عادر اطلب علم. ولكن ممكن اكفل علم يبقى بابقرأ علم من علماء الامة. واحد ربنا شرح سطره وذكي ونبيه ومكتاب. اقول له يا ابن انا هكفيك انت عايز ايه? متين تلتميجي نفس شهر اده قدوم لك وكفيك واجب لك الكتب اللي انت عايزها بس انت اصلب علم وانا كده كان انا بنفق على الجهاد بالظبط لان طلب العلم زي الجهاد طب اجيب طلبة علم فقراء منين بسيطة. الشيوخ بتوعنا اللي في الدروس العلميه روح لاي شيخ منهم قل له يا شيخ لان الشيوخ دول طبعا كل واحد منهم عارف يجي 1000 طالب علم مش لاقي قل له يا شيخ دلوقتي انا معايا فلوس انا عايزك في طلب علم حضرتك عندك يقول لك اه والله اعرفك بواحد واقفله يبقى ايزا يا جماعة المشروع برضه اللي هو يعد نداء للمقتدرين ماديا من الجالسين الوقتي انه هم يذهبوا الى اي شيخ من يقولوا له عايزين في طالب علم فقير ادي ورينا طالب علم فقير بس يكون مكتهد وذكي ويقظ عشان ابقى باستثمر في مشروع باقم فعلا للامة يعني ان شاء الله غالبا يبقى داعية بعد كده ونكفله وتبقى بتتعبد لله بعبادة من اعظم العبادات يجوز انك تخرج لها من زكاة مالك نفسها جزاهم الله خيرا الاخوة والاخوات اللي حضروا في الدورة العلمية جزاهم الله كل خير وربنا يبارك فيهم يا رب وان شاء الله بيزل يا جماعة طبعا زي ما انتم عارفين الامتحان بتاع الدورة العلمية هيبقى يمت... امتحان السيرة العصر الجمعة اللي جاية دي ان شاء الله بعد اي اسبوع امتحان السيرة دكتور عبد الرحمن وظلنا حديد لكم حاجات معينة تذكروها امتحان حفظ صورة النور وتفسير اول اربع صفحات بس اللي هو صفحة 227 في كتاب الشيخ مصطفى بس من غير الهوامش ومن غير الحاجات اللي فيها علم الفقه وعلم حديث اللي فيها راكوة علم حديثة مع المستلحة من غير الازيارات دي كلها والورق هاصلا صغارة بتخلص بسرعة الاسبوع اللي بعده عصر الجمعة يعني امتحان التفسير والحفظ بعد اسبوعين عصر الجمعة امتحان السيرة بعد اسبوع واحد العصر الجمعة ب çocى الله سبحانه وتعالى المحاضرات اللي قلقيت في الدورة هنا كلها على الموقع يعني اللي هيدخل على موقع www.wayto.com هيلقي محضرات الدورة كلها ليه افرض واحد منكم عايز يدخل وما حضرش الاسبوعين يذاكر ادوه الدم واسبوع اهوي خلاص يسير لو محضرات دكتور عبد الرحام بس ان شاء الله هيعرف كل المحلوب وكل المهم ويذاكر راح يكون مخطوم بنص ولا ربع ولا حاجة والاسبوع اللي بعده يذاكر يحفظ صورة النور ويرجحها الطريق لسه مفتوح ما حدش يخاف ان طلبة العلم المتقدمين هيجيوا ياخدوا منكم الجوائز احنا بإذن الله في جوائز لكل واحده وجوائز لطلبه اللي متقدمه بالواحده محدش يدخل احنا قلنا لكم هنا للناس الشباب دوت ليكم ثلاث عمرات بعد كده في جوائز عمره ثانيه برضه للمتقدمين ان شاء الله ولكن قلنا لكم ثلاث عمرات بإذن الله فما حدش يخاف ان ايه يجي مثلا اه حد كبير او حد متقدم وكده لا دول لهم جوائز ودول لهم جوائز وهندير الامتحان بطريقة ان شاء الله تفرق ما بين الاثنين بدون ما نظلم اي حد على الاطلاق يبقى اذا اهم مشروع لنا اللي, اللي ايه? ها? لقى طلب العلم أي ايه بقى المشروع العمل طلب العلم? اليوم العلم اليوم العلم يا جماعة يعني انتو بتعرفوش المشاريع دي بيبسى الكهده دي عشان تتعمل بالله عليكم يعني انتو يعني والله انا يعني يعني اعلم الله الواحد مؤمن ان الناس لازم يتسفلت لها الطريق عشان تمشي فيه. انتو بتعرفوش عشان الطريق يتسفلت يعني بيتسفلت والله لا لا ليس بمن على الله ولكن اعلم ليكم ان يا جماعة اي مشروع بيتعمل بقى شهور بنعمل حاجات كديه بفضل اللي امانة الله كل اللي حاجة بتتعامل ما تعرفوش كي بيحصل فاصح رد ايه وتعبد ايه واخده ورده. يا يعني مش عايز اقود احكي لكم يا جماعة فما عاشين عشان حاجات دي جاي على السهل تستهلوا بيمتها او بصمرتها او بفايداتها لا عايزين ان شاء الله بذناء يوم الاربع ده يعني انا هيجي ان شاء الله بذناء اش يعني كان دروس الثلاث ممكن يحضر في الدرس ثلاثين الف طلب في الدروس العلميه ممكن يجي ثلاثين الف واحد <تصفيق> ممكن لو جم ثلاثين الف واحد يبقى ان شاء الله قدس اتحرر بكره باذن الله سبحانه وتعالى الزوج طبعا المتزوج الاخ والاختي عملوا البرنامج العلم ده يشجعوا بعض عليه الاب والام لولادهم يعني ايه نبدأ نفكر كده ونبدأ نشغل فيهننا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله من اول الاسبوع الجاي هنعود مرة اخرى الى سلسلة القصص القرآني لان الدروس اللي فاتت كانت متناسبة مع المرحلة وزحمة الاحداث وطغيان الاحداث من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله هنستأنف في سلسلة القصص القرآني ولا مش عاوزين نكمل في الزيت قراني القرآني? ولا نتكلم في حاجة تانية? ولا نتكلم في طلب العلم? <تصفيق> طيب انا يعني الكتاب اللي رشحته لكم الليلة كتاب جميل اوي بتاع شيخ محمد يعقوب منطلقات طالب العلم. منطلقات طالب العلم. الكتاب ده انا مرشحه لكم الليلة هتلاقوه في معظم المكتبات ورخيص ما وش غالي الكتاب اللي عايز يطلب علم هيخليه يفهم ادق الدقائق في طلب العلم وزي يسخن وزي يتحمس وزي يقرب ديته لنا وزي يطلب صح الكتاب دكتاب قيم جدا يا جماعة احنا جايبين يعني كمية بسيطة عشان يعني تبقى في المسابقة اللينا ان شاء الله اتمنى ان الأخوة والاخوات يشتروه يقتنوه ويقرأوا الإسbard ان شاء الله قبل يوم الأربعاء ونيجي يوم الأربعاء ان شاء الله يعني نبدأ المرحلة الأولى مع بعض وربنا يجعله مشروع مبارك بإذن الله سبحانه وتعالى اسف يا جماعة ده السليلة كانتين شوية. ولكن كان حاجة نفس اكلمكم فيها. يعني اسأل الله العلي العظيم. اسأل الله العلي العظيم. اسأل الله العلي العظيم ان يتقبل منا اعمالنا وان يتقبل منا كل خطوة خطوناها الى بيت من بيوته وان يتقبل منا كل كلمة قيلت او سمعت في هذه الليلة اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم ويسر لنا طلب العلم يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور يا رب استعملنا لنفس سارة في الارض. رب زدنا علما رب زدنا فحم. رب زدنا عزما رب زدنا ايمان. رب زدنا يقينا واخلاصة. رب زدنا علما يا رب علمنا. يا رب علمنا. يا رب فقهنا في ديننا. وعلمنا كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وما توفيقنا الا بالله. عليك توكلنا وليك, وليك ننيب. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. What I mean. اللهم اعز دينك. اللهم انصر اولياءك. اللهم ارفع راية الحق في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. يا رب يا رب نحن احوج ما نكون الى توبتك علينا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا وتطهر بها صحائفنا من الثنوب. اللهم ارفع عنا ذنوبنا التي انقض حضورنا، اللهم ارفع عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبينك، اللهم ارفع عنا ذنوبنا التي رانت على قلوبنا، اللهم ارفع عنا ذنوبنا التي قصت بها نفوسنا، اللهم ارفع عنا ذنوبنا التي استأسنت بها علينا نفوسنا والشيطان، اللهم ارفع عنا ذنوبنا وارفع عنا رجس الشيطان وسكي انفسنا وأن قلوبنا وثبت قلوبنا ويقمنا على مرادك منا وثبتنا على دينك حتى نلقاك ثبتنا على القيام ثبتنا على الصيام ثبتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اجعلنا لك, لك قوامين لك قوامين لك قوامين لك قوامين لك قوامين مش بشرفنا بقيام الليل بين يديك من علينا بقيام الليل بين يديك يا رب يصل قيام الليل افتح بنا في قيام الليل ثبتنا على قيام الليل اعدنا على قيام الليل لا تجعلنا من المحرومين لا تجعلنا من المحرومين من علينا بالوقوف بين يا بولانا في قيام الليل اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكرين لك شكرين لك اواهين منيبين مخبتين املا قلوبنا حبا لك وفرحا بك وثقة فيك ويقينا بك وتوكلا عليك وحسن ضمن فيك وانابة واخباة اليك املا قلوبنا باليقين اجعلنا من السابقين السابقين. مكن لنا في نفوسنا علمنا فهمنا ذدا علما اخلص قلوبنا لك اخلص اعمارنا لك اخلص عقولنا لك اخلص جهودنا لك اخلص حياتنا لك اخلص اموالنا لك اجعلنا لك مخلصين لك مخلصين سكي نفوسنا، اجعلها نفوسا زاكيه واجعل انسنا واجعل قلوبنا شاكرك يا رب العالمين يا رب العالمين حجبت ذنوبنا عنك حجبت ذنوبنا عن اعطاياك حجبت ذنوبنا عن رضاك اللاما وارض اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. دقها وجلها كبيرها وصغيرها. قديمها وحديثها. اولها واخرها.ік lightning وعالنيتها اغفر لنا ذنبنا كله لنا. اغفر وما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلننا وما اسرفنا وما تعلم به منا. تبع علينا لنتوب تبع علينا تابة ترضى بها عنا. حجب فتاة المسلمين اهد شباب المسلمين لا تدع احدا منا في هذا الجمع في هذه الليلة الا رضيت عنه وتقبلته في الصالحين واعنت وسددت وصددت ووفقت ويسرته ربنا ما تحبه وترضى يا رب العالمين انصر الاسلام واعز المسلمين انتقم ممن اذى نبيك انتقم ممن اذى رسولك انتقم ممن حارب اولياك انتقم من اذى دعواتك انتقم من حارب دينك اللهم انتقم من الظالمين وانصر المجاهدين وايد الرافعين لرايتك في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لي